وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وما تمتنع الراهن من إقباضه وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره الحاكم وإن قلنا هو شرط لم يجبره وبقي الدين بغير رهن وهكذا قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في الرهن ومتى امتنع الراهن من اقباضه يعني كان يكون اشترى شيئا البائع طلب رهنا بالقيمه فقال له المشتري اعطيك رهنا كذا وكذا ثم بدا له الا يعطيه يعني بعدما وعده ان يسلمه الراهن بدا له الا يسلمه امتنع فما الحكم يقول رحمه الله وما تمتنع الراهن من اقباضه وقلنا ان القبض ليس بشرط في نزومه اجبره الحاكم وان قلنا هو شرط لم يجبره تقدم لنا الخلاف هل القبض شرط في لزوم الرهن ام لا يلزم الا بعد القبض يعني يلزم بعد القبض او يلزم بمجرد الاتفاق عليه قال ان قلنا ان القبض ليس بشرط في لزومه في حالة عدم اشتراط القبض في نزوم الرهن قلنا يجبره الحاكم وإن قلنا إن القبض شرط في نزومه نقول إلى الآن ما لزم ولا يجبر الحاكم على شيء لم يلزم إذا كان القبض ليس بشرط وقد وعد بذلك فيلزم فيلزمه الحاكم بإقباضه وإن قلنا إنه شرط في لزومه نقول ما حصل الشرط إلى الآن ولا حصل لزوم القبض فلا يجبره الحاكم ويبقى الرهن ويبقى الدين بدون رهن ثم إن كان البائع اشترط رهنا ولم يسلم الرهن فله الفسخ وإن كان لم يشترط رهنا فليس له الفسخ لأنه باع ولم يشترط رهن وانما بداله له ان يطلب الرهن من المشتري والمشتري وافق في اول الامر ثم بدا له أن لا يوافق في الاخير فلا يلزموه فحينئذ عرفنا أنها ان القبض فيه قولان أحدهما أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض فإذا طلب المرتهن من الحاكم أن يلزم الراهن بالتقبيض فليس للحاكم ذلك لأنه يلزمه بشيء ليس بلازم والحاكم لا يلزم الا بما يلزم والقبض والرهن لا يلزم الا بالقبض وان قلنا ان الرهن يلزم وان لم يحصل قبض فنقول الرهن لازم والرجل تمرت فيلزمه الحاكم لان الحاكم يلزم الممتنع اذا كان امتناعه بغير حق ولا يلزم الحاكم من امتنع امتناعا بحق القبض عند جماعة شرط في صحة لزوم الرهن، وعند آخرين ليس بشرط في لزوم الرهن. في أيها يلزم الحاكم؟ اذا كان ليس بشرط يعني يلزم القابض يلزم الرهن وان لم يقبض فالحاكم يلزم على هذا وإن قلنا ان الرهن لا يلزم الا بالقبض فما حصل القبض فلا يلزم الحاكم واذا لم يلزم الرهن بقي الدين بدون رحم بالذنة وهكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض انفسخ الرهن قبل القبض يعني عدل عدل المؤراهن ان يسلم الرهن لان سفر سبق ان قلنا انه ما يصح استلام الرهن الا بموافقه الراهن واذنه تبايعا واتفقا على رهن ثم ان الراهن امتنع عن الاذن لم ياذن بالقبض فنقول انفسخ الرهن الان فإلزام الحاكم على انه اذا لم يكن شرطا في اللزوم فيلزم عليه الحاكم وان كان القبض شرطا فنقول ما حصل الشرط فلا يلزم الحاكم بالقبض نعم الا وبقي الرهن وبقي الدين وبقي الدين بغير رهن وهكذا ان فسخ الرهن قبل القبض الا ان يكون مشروطا في بيع فيكون للبائع الخيار بين الفسخ بين الفسخ وامضائه لانه لم يسلم له ما شرط فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها. إلا أن يكون مشروطا في البيع القبر مشروط قال لا أبيع عليك إلا بشرط أن تعطيني رهن قال أعطيك رهن كذا وكذا ثم امتنا. ثم امتنى فإن قلنا القبض شرط فالحاكم ما يلزم عليه وإن قلنا القبض ليس بشرط قلنا الحاكم يلزم على القبض على القول الآخر أن القبض شرط والحاكم لا يلزم به نقول ما دام مشروطا في البيع فللبائع الفسخ اذا اراد لانه باع على شرط رهن وما حصل ويقول انا لا ارضى بلمته هذا الرجل لان لمته ما تتحمل ما عنده سداد وما ارضى بلمته وانما ارضى بقبض الرهن اذا قبضت الرهن فحقي مضمون وما دام أن حقي بذمه هذا الرجل فقط فأنا ما أرضى بذمته لأنه يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا وذمة ما تتحمل وما دام أنه مشروط فللبايع الخيار إن شاء فشخ إذا لم يسلمه الراهن وإن شاء أنظاه بدون راهن نعم فإن رضيه وإن قبض الرهن. الرهن فوجده معيبا فله الخيار لأنه لم يسلم له ما شرطه فإن رضيه معيبا فلا ارشله أرش لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت وإن قبض الرهن فوجده معيدا فله الخيار باع عليه شيئا ما وقال أعطني القيمة قال ما عندي الآن قال أريد رهن وإلا فلا بيع بيننا قال نعم أعطيك رهن بعيري هذا وعطيك اياه رهن بالدين الذي لك علي وقدره عشرة الاف اريان وعطيك هذا البعير رهن قال رضيت به فسلمه البعير رهنا فلما نظر إلى البعير وجده مريض وجد به عرج وجده شروط في عيب من العيوب التي تكون في الإبل، هو يساوي عشرة آلاف لو كان سليم لكن بهذا العيب لا يساوي إلا ثلاثة آلاف والدين عشرة آلاف من أين استوفى نقول للبائع الخيار إذا وجد الرهن معيبا فله الخيار إن شاء الرضي بالرهن المعيب وإن شاء فسخ البيع لأنه وجد ما هو مهيئ لأن يكون ضمان للقيمة ما, ما يسدد القيمة فله الخيار في الفسخ والعيب يتأتى في كل شيء في الحيوان مثلا في الأرض مثلا وجدها معيبة قال أرهنك هذه الأرض فلما نظر الأرض اذا هي حفرة غير صالحة للبناء عليها فيها عيب لو كانت مستويه كان حسنه لكنها بهذا الشكل غير صالحه للبيع وكل من نظر فيها يشتريها ما اعجبته فيها عيب البيت كذلك مثلا قبله رهنا فلما راه رجد فيه خلل واذا هو ناقص القيمه اي رهن وجده معيبا فللبائع الخيار في إمضاء البيع والرضا بهذا الرهن المعيب وله الرد وفسخ البيع أو إعطاءه رهن يغطي القيمة لأنه لم يسلم له ما شرطه فإن رضيه معيبا فلا أرشله ما يصح أن يقول نعم أنا أرضى بهذا البعير المعيب رهن لكن أريد أن تكمل القيمة هذا البعير لو كان سليم قيمته عشرة ألاف لكن الآن مريض أعرج شروط فيه عيب ما يسوي إلا ثلاثة ألاف لكن أريد أن تضع مع قيمة البعير سبعة ألاف الأرش نقول لا ما يلزم ما يلزم عن يد إما أن يرضى به بحاله وله الفسخ او له الفسخ ان يفسخ لان الرهن انما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت الذي هو النقص في البعير هذا هذا مستلم الى الان حتى يلزم نعم. وان حدث العيب او تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له لأن الراهن قد وفى له بما شرطه وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتاهن فلا خيار له الرجل باع عليه البيعة بعشرة آلاف ورهنه بعير يساوي عشرة آلاف أو أكثر والسلامه ثم ان البعير هذا اصيب بمرض او ان البعير هذا مات تلف فهل للبائع ان يفسخ يقول انت رهنتني هذا البعير والبعير مات فانا بفسخ البيع او رهنتني هذه الحاجة وهذا مريض ما يغطي القيمة فانا بفسخ لانه حدث البيع العيب عنده نقول لا لان الراهن سلم الرهن كما اتفق عليه والعيب حدث والرهن في يد المرتهم فلا خيار له ولا يلزم أن يودع رهنا آخر مكانه يقول أنا رهنتك بعيري وبعيري مرض عندك ومات قال أعطني رهناً آخر بدله قال لا ما أعطيك لأن هذا الرهن الذي سلمتك ومات علي وعليك وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له يعني في رد البيع لأن الراهن قد وفى له بما شرطه يعني التزم له بالرهن وسلمه الرهن كما اتفق عليه فإن تعيب عنده ثم أصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع البعير معنا أعطاه اياه رهن بعشرة ألاف حدث بالبعير هذا الذي هو رهن عيب عند المرتهن هل له فسخ بهذا الحادث؟ لا ليس له الفسخ بعدما حصل هذا العيب ظهر للمرتهن ان البعير به عيب اخر قبل هذا العيب حينما اعطاه اياه فيه عيب فهذا العيب مثلا الحادث مرض تبين انه شروط قبل المرض كان شروط فهل له الفسخ نعم له الفسخ من أجل العيب السابق لا من أجل العيب الحادث لأن العيب الحادث ليس من قبل الراهن فلا يرد على الراهن وإنما هذا حدث لكن يرد على الراهن بسبب العيب السابق القديم ثم أصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ العي البيع نعم لأن لأن الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن لان العيب الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن يد المرتهن يد امينه عندنا يد امينه ويد يد غاصب اليد الامينه لا تضمن ما يحدث عندها ما لم يكن تفريط يد الغاصب تضمن ما يحدث عندها وان لم يكن تفريط اليد الامينه يد المرتهن قبض المرتهن الرهن. فحدث به مرض هل يضمن لا الغاصب قبض العين المغصوبة فحدث فيها مرض بقضاء الله وقدره فهل يضمن نعم يضمن لأن يده يد غاصب فيضمن فالشاهد عندنا أن يد المرتهن يد أمينة لا تضمن ما حدث من عيب عندها ما لم يكن هناك تعدي لأن العيب الحادث عنده عند من؟ عند المرتهن لا يجب ضمانه على المرتهن لا يلزم المرتهن بأن يضمنه لأنه يد يده يد أمين حافظه وخرجه القاضي على الروايتين وخرجه القاضي على الروايتين الرواية الأخرى أن يد المرتهن ضامنه فيكون حينئذ يوما فاذا قلنا يوما فلا يرده بالعيب الذي حدث عنده وان وجد عيبا سابقا نعم. وإن, علم بالعيب. وان علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع لأيه. وان علم بالعيب عيب الرهن بعدما تلف تلف الرهن لكن علم المرتهن ان فيه عيب قبل ان يكون رهنا عنده عيب سابق فلا يملك فسخ البيع لانه لا يمكن رد الراهن لان الرهن تلف والبيع نزم. نعم وان علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع لانه قد تعذر عليه رد الرهن لهلاكه لانه لو تعيب عنده قلنا يرده بعيبه مثلا او علم عن عيب سابق رده لكن الان ماذا يرد ما تلف وفيه عيب سابق فيكون على الاثنين تلف ولا يملك البائع فسخ البيع في هذه الحال نعم فصل ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي, حتى يقضي جميع دينه حتى يقضي جميع دينه لأنه وثيقة به فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه يعني الرهن بالدين سلم نصف الدين ثلاثه ارباع الدين ثلث الدين ما نقول ينفك من الرهن بقدر ما سلم من الدين لا ما ينفك الرهن حتى يسلم الدين كاملا إضاح ذلك استدان رجل من آخر شيئا ما فقال الباية أريد رهن المبيع الذي في الذمه بيه بعشره الاف قال له اريد رهن حتى اصبر عليك بالقيمه قال مثلا ارهنك هذه الارض هذه الارض تساوي اثني عشر الفا والدين عشرة الاف استلم الارض رهن ثم إن المدين سدد من الدين خمسة آلاف ماذا بقي عليه؟ بقي عليه خمسة لأن الدين عشرة سلم خمسة يأتي صاحب الأرض يقول يا أخي أنت رهنت الأرض هذه بعشرة آلاف وأنا الآن سلمتك خمسة آلاف كم بقي من الدين؟ خمسة فارفع الرهن ارفع يدك عن نصف الأرض لأني أريد أن أعمر عليها أرض أعمر عليها بيت سكن فارفع يدك ورهنك عن نصف الأرض قال لا يا أخي ما أرفع أنا رهنت الأرض بكامل حقي فما دام عليك لي ريال واحد فالأرض تكون رهنا بيدي ما أعطيك منها شيء يقول أنا رهنتك اياها بعشرة آلاف وقد سلمت خمسه وما بقي لك إلا خمسة وأنت تعرف أن هذا الأرض تساوي 12 ألف فكيف تتعطل علي ب12 ألف من اجل خمسه ارفع يدك عن نصف الأرض لا ثم ترافع إليك فماذا أنت قائل تقول الأرض رهنا بالدين أنت يا المدين إذا سلمت الدين كاملا خذ أرضك لأن الأرض ليست بالحصص بينك وبين الرجل الأرض أرضك لكنها بيده حتى تسلم وما دمت لم تسلم كاملا فالأرض تبقى بيده كاملة ولا تتجزأ ما تتجزأ ما يقول مثلا أنا سلمتك نصف الدين سلمني نصف الرهن يقول لا الرهن بالدين كامل متى ما سلمت الدين كاملا خذ ارضك وما دام بقي عليك ولو عشر بالمئة فتبقى الأرض بيد المرتهن وهذا معنى قوله ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه لانه وثيقه به فكان وثيقه بكل جزء منه يعني من الدين كالظمان فالارض وثيقه بالدين كله من اوله الى اخره اذا سدد كامل ارتفعت يد المرتهن وما دام انه لم يسدد فهي راهن بيد الراء المرتهن نعم فإن رهن شيئا من رجلين أو رهن رجلان رجلا شيئا فبرئ احدهما أو برئ الراهن من دين احدهما انفك نصف الراهن نصف نصف الراهن انفكا نصف الرهن لان الصفقه التي في احد طرفيها صقه التي في أحد طرفيها عقدان فلا يقف انفكاك احدهما على انفكاك الاخر كما لو فرق بين العقدين كما لو فرق بين العقدين نعم وإن فإن رهن شيئا من رجلين رهن شيئا من رجلين اشترى من هذا الرجل بعير واشترى من الآخر بقرة اشترى البعير بعشرة آلاف واشترى البقرة بمثلها في القيمة فصاحب الراهن الذي باع البعير والذي والثاني الذي باع البقرة قالوا سلم عشرين آلاف قال ما عندي قالوا اذا نريد رحنا فقال لا بأس اعطيكم الرحم عندي هذا المخزن